بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة جائل الملائكة رسلا لأجنحة مثل وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء Inna Allah ala kul shay'in qadir. Ma yaftah illah linnas min rahmta fela mumsikna ha. Wama yumisik fela mursil lahu min ba'di. Wahu al-Azizu يا ايها الناس تذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانته وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع نموم يا أجوى الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا Wal ya go na kombilla ewa bon na saitwaane da koa a du bon fat rio a dua 11. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 12. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْثِرَةٌ فَمَنْ زُغِيَ نَحْوَهُ أَوِ اعْرَضَ فَرَأَيْتَهُ حَصْنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَهِنْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْمَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِيَاءَ فَتُسِيلُ سَعَابًا فسقناه, فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ لَرَّ بَعْدَ مَوْتِهَا غَـدَى نَكَم نُشُور مَا كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَامَنُ الصَّانِعُ والذين يمكرون في السجاهات لهم عذاب شديد وانا كن انائك وهو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثُمَّ مِمَّنْ وَطِفَتْ ثُمَّ شَاءَ لَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ نَفْسٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ عُمُرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي نَذَالِكَ عِنْدَ اللهِ يَسِير وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ شَرَابٌ وَهَٰذَا مِنْ حَنَجَاجٍ وَمِنْ كُلٍ تَاكُنُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَا وَتَغَى الْفُرْكَ فِيهِ مَوَاقِرًا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يولج الليل في النهير ويولج النهار في الليل وثخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مثمأ ذلكم الله ربكم له الملك وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ۖ أَأَنْتُمْ تَدْعُوهُمْ فَلَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ اسْتَمَعُوا مَا اسْتَجَابُون لكم ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ولا ينبعك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء ولا الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم وياتب خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَلَا تَزِلُ وَازِلَةٌ وِذْنَ أُخْرَى وَإِنْ تَدَأُوا مُذْقَنَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ فَا قُرْبًا إِنَّمَا تُنْزِلُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصلاة وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الْغَمُّ وَلَا الْفَرَحُ وَمَا يَفْتِنُكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا مِن أَنفُسِكُمْ فِتْنَةٌ وَلَيُخْرِجَنَّكُم مِّنْ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 وَأَنزَلْنَا أن مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَ بِْ وَلََنِ مُخْتَنِفُونَ الوَالُهُ كَذَانِك إِ ماَا يَخْشَ اللهَّ مِن عِبادِهِ العُولم إِ اللهَّ عزيز غفور letu ki bao wa akwa mu so o ta anfanku akwamo fo ta e za ku ma a waza kwae o wa a ta aojun I ta بِعُمْرِي وَأُوفِيَهُمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي إِنَّنِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يديه Ve na Allahambi e ibahi lawadir bao Somma aọ na kitabanla vi natwas namina ibaị Fe ro woali mon wa ho mokantan بِالْغَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ جَنَّاتُ عَدَنٍ يَدَخْنُونَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ الثَّاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُحْلُؤَا ولباثهم فيها حليء وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحسن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دعوى المقوامة من فضله لا يمسنا فيها نصوب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار عرجا ممنا يقضى عليهم فيموت وما يخفف عنهم من عذابها كذالك كم كل كفور وَم يَصْطُوذِخُونَ فيِي وَبن أأَقْر جَاء ربن أَخرجَنَا نَعْمِن الصوالِ عَنْ غ علَ الذكُم نعملَ عَولا مِن عَمِّنكُمْ ما يَتَذَكرَّرُ فيِيم تَذَََّ وَزَ أَقُمُم النَّذير فذوقوه فما للظالمين من مصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جاء لكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكفرين كفرهم عند ربهم إلا ولا يزيد الكفرين كفرهم إلا خسارا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني Dada na me dunilai aarononi maza wala kumina lo a na ums fi sama aawa A ta na um kitasa huma ala bakki na بَلٍ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهِ يُمْسِكُ الثَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضَ أَنْ تَزُوْنَا وَلَئِنْ زَالَتَاءِ نَمْسَكَوْمَا مِنَ عَذٍ مِنْ بعدك ان دعوكا حليما غفورا واقسم بالله جهدا ايمانهم لا ان جاءهم لا ان من احد فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرًا سَيِّئًا وَلَا يَرْقَى الْمَكْرُ السَّيِّئُ مِنَ الْبَأْسِ لِأَهْلِهِ فَهَلِ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ لَوَلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَذِينَا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِينَا أَوَلَمْ يَسِيرُهُ فِرَضِ في فَيَنْظُرُهُ فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الضوار ليعجزه من شريء في الثماوات ولا فرار إنه كان عليما قديرا ولو يواخذوا الظهر الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء آجلهم فإن الله كان بإباده بصيرا